الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا د ة الحمد لله الذي هدانا ل ل إ س ل ا م وجعلنا من خير أ م ة أ خ ر ج ت ل ل أ ن ا م ت أ م ر بالمعروف وتنهى عن ا ل آ ث ا م و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الملك العلام و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أ ف ض ل الصلوات و أ ت م السلام وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه البرره الكرام ومن اهتدى بهدهم ي واستنى بسنتهم وعلى شرعه مستقام شخصيتنا اليوم من الشخصيات ا ل ف ذ ة وقاماتنا ا ل إ س ل ا م ي ة في التاريخ ا ل ش ا م خ ة ا ل س ا م ق ة ومن قدواتنا ا ل ع ظ ي م ة و أ ص د ق ك م القول إ ذ ا ق ر أ ت سيرته أ و تحدثت عنه تحدثت عنه ب ر ه ب ة وما ق ر أ ت س ي ر ة أ ح د من أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كمثل قراءه ل س ي ر ة عثمان رضي الله عنه بن عفان ذلك ل أ ن الملابسات والوقائع و ا ل أ ح د ا ث التي أ ح ا ط ت بتاريخه رضي الله تعالى عنه وما حصل فيها من التشويه والكذب والتزوير و ا ل ط ر ي ق ة التي قتل بها تجعلنا أ م ا م ق ا م ة ش ا م خ ة و س ا م ق ة وفي نفس الوقت نتعاطى تاريخه بشيء من ا ل ر ه ب ة والخوف ولعل هذا ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تستحي منه ورسول الله يستحي منه وكتب الله على كل قارئ لسيرته أ ن ي ق ر أ س ي ر ة عثمان على استحياء هو عثمان بن عفان بن أ ب ي العاص بن أ م ي ه بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن مره بن كلاب بن م ر ة ا بن كعب ا بن لؤي ا بن غالب ا بن فهر يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف أ م ه أ ر و ى بنت قريز ا بن شمس ا بن عبد مناف غير أ ن أ م أ ر و ى هي أ م حكيم البيضاء بنت عبد المطلب ع م ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بمعنى حبوبت أ م م ع م ة الرسول لزم طوالي باختصار ل أ ن ه هو عثمان بن عفان أ م أ ر و ى أ ر و ى أ ب و ه ك ر ي ز ا بن حبيب ا بن عبد ا ل شمس ا بن عبد مناف ا بن قصي و أ م ه ا أ م أ ر و ى هي أ م عثمان أ ر و ى رضي الله تعالى عنه أ م ه ا البيضاء بنت عبد المطلب و هي ع م ة رسول الله صلى الله عليه و سلم عثمان بن عفان تزوج من النساء أ و ل ا ر ق ي ة وتزوجها إ ب ا ن إ س ل ا م ه و قيل أ ن ه تزوجها قبل ا ل ب ع ث ة و ذلك أ ن سعد بنت قريز اخت أ ر و ى خ ا ل ة عثمان رضي الله تعالى عن عثمان أ خ ب ر ت ه أ ن ه سوف يتزوج ب ا م ر أ ة زوجها عظيم وكانت من ا ل ل ا ئ يتكهن في ا ل ج ا ه ل ي ة ف ر ق ي ة كانت تحت ع ت ب ة ا بن أ ب ي لهب ثم بعد ذلك طلقها وفارقها فتزوجها هذه السيده ا ل م ب ا ر ك ة بنت السيد المبارك رضي الله تعالى عنها تزوجها عثمان ر ق ي ة ولما كتب ابن عساكر ا ل أ و ا ئ ل قال في ا ل أ و ل ي ن والاخرين لم يقف لم يغلق الباب على ابنتين نبي إ ل ا عثمان بن عفان ل أ ن ه بعد رقيه وقد مرض ت أ ي ا م بدر فمرضها رضي الله تعالى عنه ومات بعد بدر م ب ا ش ر ة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان سهما في ج م ل ة من حضر ل أ ن ه ت أ خ ر ب أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ثم تزوج بعد ا ل س ي د ة ر ق ي ة ب أ م كلثوم وقد أ ن ج ب ت له ر ق ي ة ابنه عبد الله وكان به يكنى ولذلك قال عنه الذهبي في سير اعلام النبلاء عثمان ذي النورين وصاحب الهجرتين و المصلي إ ل ى القبلتين و زوج البنتين في ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن ما في زوال الزوج بنتين بتاع النبي من آ د م عليه السلام لحد ا ل ق ي ا م قوم غير عثمان ما في ولذلك في بعض الروايات و إ ن كان في إ س ن ا د ه ا مقال قال له لو كانت لنا ث ا ل ث ة لزوجناك ولو كانت لنا أ ر ب ع ي ن بنت لزوجتك ا ل و ا ح د ة و ا ل أ خ ر ى يا عثمان عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج بعد ذلك ب ف ا ت خ ة بنت غزوان بن جابر وولدت له عبيد الله من أ و ل ا د ه ثم تزوج ب أ م عمرو بنت جندب بن عمرو ا ل أ ز د ي ة وهذه ولدت له معظم أ ب ن ا ئ ه خالدا وعمرا وعمر ا و إ ب ا ن ا و إ ب ا ن من أ ك ث ر ا ل ر و ا ت عن أ ب ي ه عثمان إ ب ا ن ابن عثمان وولدت له مريم ثم تزوج ب ف ا ط م ة بنت سعيد بنت الوليد ا ل م خ ز و م ي ة وولدت له الوليد وسعيد ثم تزوج رضي الله تعالى عنه بن ام البنين وهذه أ ن ج ب ت له ابنه عبد الملك ثم تزوج رضي الله تعالى عنه برمله بنت شيبه بن ا ل ربيعه وهذه أ ن ج ب ت له أ م إ ب ا ن و ام عمرو و ع ا ئ ش ة من بناته ثم تزوج ب ن ا ئ ل ة بنت ف ر ا ف س ا ل ك ل ب ي ة رضي الله تعالى عنها و أ ن ج ب ت له ابنته مريم ا ل ث ا ن ي ة عنده مريم اثنين و لما مات رضي الله تعالى عنه كان في ع س م ت ه أ ر ب ع ة ن ص ف ا ونائلة فرافس الكلبية ت بنت ة أ و ل حاجه ده بيتو نتكلم عن بيته ودين ناس البيت طبعا في ناس لحد ما يموت مش لا في زول بيجيب خبره ولا ناس بيته الزول لما يكون عظيم الناس بيبهروا حتى في بيته ما بخلوه يعني حتى ناس بيته يتعرفوا دين ناس البيت ا ل ف ض ا ئ ل التي جاءت عن عثمان رضي الله تعالى عنه ك ث ي ر ة جدا يقسمها العلماء إ ل ى قسمين ف ض ا ئ ل ذكر فيها عثمان وغيره كحديث أ ب ي سعيد وحديث أ ب ي موسى وحديث أ ن س الذي هو في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه و سلم أ ج ل س ه م على الباب فكان يطرق سبحان الله كانوا ي أ ت و ن أ و ي أ ت ي هؤلاء ك أ ن ه م ج ا ء و ا بترتيب قدره الله جاء أ ب و بكر قال بشره ب ا ل ج ن ة ثم جاء عمر فقال إ ذ ن له وبشره ب ا ل ج ن ة فلما طرق عثمان قال من بالباب قال عثمان والباب يقال له باب قف أ ي باب جنينه في أ ب ي ر فقال بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه فبشر عثمان ودخل لما دخل كان النبي سلم جالس إ ل ى البئر وقد تدلت أ ق د ا م ه فجلس عن يمينه ابو بكر ودل وجلس عمر أ م ا عثمان جاء وجلس مقابلا لهم بعيدا قال اهل, الت... أهل التفسير هذا يدل على اجتماعه مع النبي و ص ا ح ب ه غير أ ن قبرهم فرد وقبر هؤلاء اجتمعا يعني قبورها و لا اجتمعت و قبل عثمان رضي الله عنه انفرد و ر و ا ي ة بشره ب ا ل ج ن ة على بلوى تصيبه هي ر و ا ي ة م ت و ا ت ر ة في الصحيحين و في غيرها من كتب ا ل س ن ة و كذلك جاء في مناقبه و الحديث في صحيح مسلم أ ن النبي صلى الله عليه و سلم كان جالسا فدخل عنده أ ب و بكر و قضى حاجته و مضى و كان ثوبه قد ارتفع حتى ظهر بعض فخذه ثم جاء عمر و فعل ذلك جلس و قضى حاجته و خرج فلما جاء عثمان اعتدل في جلسته صلى الله عليه و سلم و سوى ثوبه حتى جلس عثمان وقضى حاجته وخرج فقالت ع ا ئ ش ة وقد س أ ل ت عن لماذا خص عثمان بذلك قال يا ع ا ئ ش ة إ ن عثمان رجل حيي ولو أ ن ي أ ذ ن ت له بذلك ما قضى حاجته أ ل ا أ س ت ح ي من رجل ان تستحي منه م ل ا ئ ك ة السماء والحديث في صحيح مسلم ولذلك كان يقول أ ص د ق أ م ت ي حياء عثمان له حياء قوي جدا حتى أ ل ا أ س ت ح ي من رجل ان تستحي منه ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن عثمان ا ل رجل حيي تستحي منه ا ل م ل ا ئ ك ة هذه روايات بعضها في المسلك ولكن ا ل ر و ا ي ة ا ل ص ح ي ح ة هي في صحيح ا ل إ م ا م مسلم رحمه الله تعالى أ م ا هنالك أ ح ا د ي ث ذكر فيها عثمان وحده وجاء فيها ذكر عثمان وحده من ذلك حديث ابن عمر في الترمذي قال ابن عمر بينما أ ن ا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا برجل من بعيد قد تقنع فقال له النبي سلم إ ن ه ستكون ف ت ن ة ويقتل فيها المقنع ذاك مظلوما قال ابن عمر فتبعته ف إ ذ ا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عثمان وقع اختياره ك خ ل ي ف ة ثالث وهو أ ط و ل الخلفاء حكما فقد حكم اثنتا عشره س ن ة و ب ض ع ة أ ش ه ر أ ر ب ع ة أ ش ه ر أ و تزيد اثنا ش ر س ن ة أ ك ث ر ه م عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنه وعثمان ا ا من فضائله ومناقبه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ح د ي ب ي ة أ ر س ل ه يفاوض أ ه ل م ك ة ولما جاء الخبر ب أ ن عثمان قد قتل جاءت ا ل ب ي ع ة قال ابن عمر لو علم النبي صلى الله عليه وسلم في أ ص ح اعز ب ه أ عنده من عثمان ل أ ر س ل ه ولما بايع وبايع الناس وضع يده ا ل أ خ ر ى فوق أ ي د ي الناس وقال هذه عن عثمان لو عثمان حي لو ما قتلوا دي برضه يبايع معانا على الموت ف ك أ ن ه شهد ب ي ع ة الرضوان وكانوا أ ر ب ع م ا ئ ة رجل و أ ل ف لا يدخل النار من بايع تحت ا ل ش ج ر ة ولم يتخلف إ ل ا الجد ابن قيس وكان منافقا تخلف خلف ش ج ر ة أ و خلف بعيره وال وال والخير أ ق س ا م حسب ما حصل أ ي قتال ذاته ه وقال في موت بالجد لو بايع أ ز و د ك كان دخل في ا ل م س أ ل ة دي أ ب ا يبايع وزيدا ل ل ه ب خ ل ي ه بايع ذاته زي أن جاي يبايع في ذاك ذاته حاجة بالجر أن ب ت ولذلك د ي زي ه هناك ذاته ذاك أجزوا بفع ب بخش وربعمائة صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عثمان رضي الله عنه بكثرة العبادة بكثرة العبادة بأصلا ا الشجرة ما النار نهائي الله تعالى عثمان الله والناس يخواننا عثمان ي رضي أجمعين رضي عريف عريف ع عنهم عنه على علي تحت ألف ل هم قدم شوف و يقول ابن عمر والحديث البخاري من قدم عليا على عثمان فقد أ ز ر ى بالمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر خلاص معنا انت بتغلط الناس كلهم ولذلك جاء في الحديث أ ي ض ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ر أ ي ت ك أ ن ميزانا نزل فوضعت في ك ف ة و ا ل ا م ة في ك ف ة فرجحت بها فوضع أبكر والأمة بها كفة كفة فرجح بها فوضع عمر في كفة والأمة في ف و ض عمر ع في ك ف ة و ا ل أ م ة في ك ف ة فرجح بها ثم وضع عثمان في ك ف ة و ا ل أ م ة في ك ف ة فرجح بها ثم رفع الميزان عثمان بن ع ف ر ب إ خ و ا ن ن انا أ أ ن ا ب ج ي ن ي ر ه ب ة ل أ ن عثمان بهذه الفضائل وهذه الخصائص وهذه الميز بالرغم من ذلك لم يسلم من الطعن ل ل أ س ف الشديد و ب ا ل م ن ا س ب ة شهد محمد بن م س ل م ة و زيد بن ثابت و غيرهم أ ن الهدى مع عثمان و أ ن الذين خرجوا على عثمان كانوا على باطل و بل و الدليل على أ ن ه م كانوا على باطل بعد أ ن قتلوا عثمان نهبوا داره و نهبوا بيت مال المسلمين ي دين ن ناس داي د اللون ما قالوا زوده غلطان قول غلطت ه وقتلت ه ما في حيد ب ح ل ك أ ص ل ا ك ل ت ه تقتله بعد تنهب المال وقتل عثمان سوف نتحدث عنه في درس منفصل عرف عثمان رضي الله عنه بطول ا ل ع ب ا د ة حتى كان ابن عمر يقول في قول الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة رحمة ربه قال هو عثمان ما في ذلك شك كان يقول هو عثمان علام قانت آناء كان ابن عبيد الله ونقل النبلاء هو ربه هو هو الله الذهبي ويرجو يقول قال قال الليل ساجدا الآخرة ذلك طلحة ذلك يحذر في عبيد في سير شك بغير ما طريق ورد أ ن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ص ل ا ة العشاء وقف عند الحجر ا ل أ س و د مقنع قال جئت أ ز ا ح م ه ط ل ح ة ف إ ذ ا هو عثمان وقف يصلي قيام الليل فما زال ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن حتى ختم ا ل ق ر آ ن في ر ك ع ة و أ ذ ن أ ذ ا ن الفجر فكانت له وترا وقيام ل ي ل ة فد ركعه وقف يصلي ي ق ر أ وماش ي ي ق ر أ وماش ي لحد ما كمل ا ل ق ر آ ن في ر ك ع ة والفجر أ ذ ن من بعد العيشه ف د و ق ف ة لحد الفجر أ ذ ن ف د ر ك ع ة كانت له وترا وقيام ل ي ل ة قال ابن الحافظ الذهبي وهذا أ س ر وتواتر في غير ما طريق يعني ذاته الموضوع د ه من كثره ما مشتهر ما دائره إ س ن ا د ذاته كثير ربو الكلام ا د ه عن عثمان رضي الله عنه أ م ا أ ك ث ر ما يميزه اخواننا أ ج ز و ا عنده م ي ز ة أ ك ث ر ما يميزه انفاقه في سبيل الله والمال صعب أ ز و ل يدخل يده في جيبه يقرر يطلع سالف يمرق خ م س ة الاف والله كلك بجد والله القروج ح ا ر ة ح ا ر ة كيف أ ز و ل بعد ما يطلع يقول يقول لك اسمعي طلع م ي ة الف ي ق و ل دي ب ا ك ر بدالي زول مسكين والله كان أ ص ب ح ب ا ك ر كان أ ل د ع ش ر ه الاف على ا س أ ل ي تدعي في الليل ذاك طوالي والله اللي ب ا ك ر ب ت ق ل ب بقولك ي المرحى قلبن ل و ا ل أ و ل ا د ه ريح ق ا ل م د ر س ة بتنقص تنقص تنقص لحد ما الشيطان يقولك ل الله ما أ م ر بهلك انت فيه ر غ ب ت محتاج الشيطان يعدكم الفخره ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منهم و ف ض ل وبالتالي عثمان بن عفاند في ا ل إ ن ف ا ق والله يا, يا اخوان ما ر أ ي ت مثله برجد ب ر روما اشتراها ب خ م س ة وثلاثين أ ل ف درهم وجعلها خ ا ل ص ة للمسلمين أ ر ا د ان ل ب يزيد صلى الله عليه وسلم ي أن في المسجد لذلك قال أ ه ل السير اشترى عثمان ا ل ج ن ة من رسول الله مرتان أ و مرتين اشترى مرتين قال لي ع م ل ه يكون يخش ا ل ج ن ة يشتري من روما يدور ا ل ج ن ة اشترى طوالي سك ما قال خلاص ا ل ج ن ة ك ف ا ي ة بعد ف ت ر ة قالوا من يجهز جيش ا ل ع س ر ة وله ا ل ج ن ة جهزه عثمان أ ن ا لو كنت محله أ ق و ل ا ل ج ن ة كم م ر ة ما خلاص اشتريته انا أ ضمنته ا شوف لك زول ثاني انا لو كنت فمحله اقول كذي اشترى ا ل ج ن ة مرتين قالوا ا ل ج ن ة اشترى تاني قالوا الجنه برضو اشترى. اشترى الدار ا ل م ج ا و ر ة للمسجد وقال من يشتري الدار وله ا ل ج ن ة اشتراها في ا ل ك ع ب ة اراد ان ل ل س أ يزيد بعد فتح م ك ة قال من يشتري الدار ا ل م ج ا و ر ة له ا ل ج ن ة اشتراها عثمان أ ص ط ف ي الانفاق د ة جيش ا ل ع س ر ة جهز جيشا كاملا يا اخوانا والله انا ما بعرف باع... الناس ديالي ل بيفهموا كيف يا اخوانا الدين دا ما عملنا فيه ي ح ا ج ة قاعدين تحت المكيفات المراي... والمراوح كويس وما و... و... و... شاء الله بصوتين عثمان بن عفان جاء حجه الى ا ل ع س ر ة جاب ت س ع م ي ة واربعين بعير وستين فرس قال لا ن بسلم لا يشاركني فيها رجل لا بخطام ي بعير ولا لجام فرس قال حتى عقال البعير الحبل جابوا ف... لما جاء الموضوع بنجد ونجد جاب الشده ي كله بعد جاء ب ا ل أ ر ب ع ي ن أ و ق ي من الذهب و ضع بالنبي سلم و جاء بالدنانير يضعها حتى قلب النبي صلى الله عليه و سلم الدنانير و قال ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم اللهم إ ن ي أ م س ي ت عنه راض فارض عنه غفر الله لك يا عثمان ما أ س ر ر ت و ما أ ع ل ن ت و ما هو كائن منك إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال لاي ح ا ج ة ع م ل ت ا ن الله يغفر لك لانه ما عمل حاجه غ ل ظ ت عثمان بن عفان كان عنده اجلال للنبي عليه الصلاه والسلام لما من برلين كان ثلاث درجات فكان يقف على الدرجه الثالثه ويخطب فلما جاء ابو بكر أ ب ى ا يقف على ا ل د ر ج ة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تادبا فوقف في ا ل د ر ج ة ا ل ث ا ن ي ة فلما جاء عمر ا ب ا يقف لا على درجه النبي ا ولا على د ر ج ة ابي بكر فوقف في الدرجه الاخيره ثم جاء عثمان في اول خطبه يخطبها وقد قدم للخلافه في الثالث أ و الرابع من محرم سنه اربع ا ش ر هجريه فلم يجد بدا ان يقف على مكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الهيبة وارتج عليه وما قال السلام عليكم مقعد وقف قدر ينضم ما قدر يقول السلام الأذان ما ما حاجة فلما طال انتظار الناس عليكم لمن يتكلم ينضم بعد أي خنقته ا ل ع ب ر ة شوف ا ل أ د ب ده عليك الله و ي ج ي في م ح ل ة الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع يتاثر على ت أ ث ي ر خنقته ا ل ع ب ر ة ثم قال لهم أ ق ص ر خ ط ب ة في التاريخ بعد خطب خطبه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ب ل غ خ ط ب ة قال لهم أ ن ت م إ ل ى خ ل ي ف ة فعال أ ح و ج منكم إ ل ى خ ل ي ف ة قوال ولئن عشت ل ت أ ت ي ن ك م الخطب تترى وسيجعل الله بعد عسر يسرا ثم نزل من المنبر أ ق ي م ا ل ص ل ا ة قال له خ ط ب ة لكن خ ط ب ة ع ج ي ب ة عثمان بن عفان لما خ يقول ف ة ي الناس أ ن ه كان يولي أ ق ا ر ب ه و أ ي ب أ س في أ ن يولي الرجل أ ق ا ر ب ه إ ن كانوا أ ك ف ا ء ما في ب أ س بل حتى لما ب د أ علي رضي الله عنه في ا ل ك و ف ة يولي ابن عباس وقثم وغيرهم من أ ه ل ه قال بعض أ ه ل ا ل ك و ف ة ولم خرجنا على الشيخ الكبير ي خ و ا ن ا كونه تولي ا ل أ ق ا ر ب ما كان يولي ا ل أ ق ا ر ب هذا نهج وضعه من باب الورع ليس هذا نهجا عاما لكل الخلفاء فهو يولي من أ ق ا ر ب ه من يثق فيه وقد يكون ناصحا له وبالتالي حتى المؤاخذات التي اوخذت على عثمان رضي الله تعالى عنه لم تكن ك ا ف ي ة ولم تكن م ب ر ر ة ل ث و ر ة م س ل ح ة لولا أ ن قادها أ ه ل السوء و أ ه ل الضلال ن س أ ل الله ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة عثمان ا بن عفان رضي الله عنه لما كان خ ل ي ف ة قال سبحان الله يجلس بين ا ل أ ذ ا ن ي ن ي س أ ل الناس عن أ س ع ا ر السوق وعن أ س ع ا ر المواد والتموين الحاصل كيف و ا ل أ ك ل كيف وكان الناس كما قال الحسن البصري قتل عثمان ل أ ن ا ل أ ر ز ا ق كانت داره والعدو متقى ولقد كان عثمان يقف في المنبر ويقول للناس أ غ د و ا إ ل ى أ ع ط ي ا ت ك م من العسل والسمن لكن الناس ب ط ر ا ل ن ع م ة ما في ناس بعد ما ي أ ك ل و ا يشربوا يقول لك وعد ننزروا يقول لك ما حكم كده ليه ما ق ا ل كده ليه يا زول ما عاش العصر تحكم على العصر كيف انت الزوير كان عاش العصر قدر كل م س أ ل ة بتقديرها وبالتالي كل كلام ع ث م ا ن رضي الله عنه مرفوض ب ا ل م ن ا س ب ة وبالتالي شوف يحكي ابن سعيد ا بن يربوع ا بن عنكثه المخزومي قال كنت طفلا صغيرا أ ج ل ي وراء الطير يا عباره الطير قال ف إ ذ ا بالمسجد فيه ز ي ا د ة وبناء وفي البناء طير فدخلت المسجد ف إ ذ ا بشيخ كبير قد رقد لم أ ر أ ح س ن منه وجهه قال فلما راني قال ابن من أ ن ت أ ن ت و د م ن ه قلت والسعيد ا بن يربوع ا بن عنكثه المخزومي قال له أ ي ق ظ ذاك الغلام قال ف و ح ت أ ن ا راغي جنبه قال أ ي ق ظ ت ه فكلمه وقال ل أ ق ع د قال فجاءني ب أ ل ف درهم وحل قال له هذا حقكم من بيت المال قال أ خ ذ ت ه ا وذهبت إ ل ى أ ب ي فقال من أ ي ن أ ت ي ت قلت له وجدت شيخا عجوزا في المسجد فوصفته له قال يا اخي قبحك الله هذا أ م ي ر المؤمنين عثمان هذا أ م ي ر المؤمنين عثمان وكان لعثمان رضي الله عنه خاتما نقش عليه آمن م ع ث امن ن بالله ا ل ع ظ ي ق ش خاتم ا ت ب عثمان ه نقش عنده نقش آمن ع خاتم الخاتم كاتب في بالله العظيم والله فعلا آمن والله ذول ونطلع فعلا ما آمن القروج آمن آمه ده و ا ل ق ص ة م ش ه و ر ة أ ن ه لما في خ ل ا ف ة عمر في عام ا ل ر م ا د ة لما جاءت قوافله وتلقاه التجار يقولون يا عثمان بكم ا ل ب ض ا ع ة قال بكذا قال نعطيك ضعفها قال زيدوني ناس نعطيك سلمان عثمان عهدنا زادني وأعطاني الحسنة من قالوا ثلاثة أضعافة وصلوا خمسة أضعافة قال لا بالربحة مرات قدروا مرات قال زيدوا قالوا يا عثمان ما عهدنا عليك؟ جشعا قال لقد زادني ربي وأعطاني الحسنة بعشر أمثالها خمسة خمسة خمسة لقد عليك بعشر ربي يزيد عنده أكثر؟ قالوا لا. فقسمها على فقراء المدينة. تجاره كامله بالله يزول بعمله زول في الدين ده خ م س ة آ ل ا ف ما دفع ه ا ج ي ط عليك في عثمان بن عفان خ م س ة آ ل ا ف ما دفع ه ا ج ي ط عليك في عثمان بن عفان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه كان ينفق وعرف عثمان رضي الله عنه ب إ ن ف ا ق ه يا اخي قال له غفر الله لك يا عثمان ما أ س ر ر ت ه وما أ ع ل ن ت ه وما هو كائن منك إ ل ى يوم القيامه ما ضر ما فعل عثمان بعد اليوم من بله يزول يقول فيه كلام قدردا بله تاني البيدر ينظف ه منه يقول فيه كلام قدردا عثمان ا بن عفار رضي الله تعالى عنه ف ض ا ئ ر ه جمه واجتهاداته ع ظ ي م ة يكفي قال أ ه ل سير من أ ع ظ م مناقب عثمان رضي الله عنه هذا المصحف جمع ا ل أ م ة على مصحف واحد إ ل ى يوم الدين أ ج ز و ا ا ل إ ج ر ح ر ف في تراويح ولا براو عثمان عنده أ ج ر تقول لي شنو جمع الناس على مصحف واحد لما جاءه ح ذ ي ف ة جمع الناس, شوف الفهم عارف جمع, الناس على شنو؟ جمع الناس على اخر عرضه عرضها جبريل على النبي عليه ا ل ص ا ه والسلام اخر قراءه عرضها النبي عليه الصلاه والسلام على جبريل وجبريل شاهد عليها آ خ ر ع ر ض ة مسكه وجعل هذا هو المصحف ا ل أ ص ل وكل الروايات ق ا ئ م ة على هذه ا ل م س أ ل ة جمع الناس على مصحف واحد رضي الله عنه, رضي الله عنه وارضاه عثمان بن عفان الله ع ه والله هو والله مثلنا لا والله, مثلنا لا والله مقامه صاحب المناقب الجمع مثلنا لا عثمان يتكلم ب عن ك أ رضي والله مقامه أمثالنا يتكلم عنه أكبر أن ر الله ت عنه ا ل ى ع الخليفة الراشد ا ل ل رضي الله عن ن ذي ا ل وزوج ر ي ن و البنتين وصاحب الهجرتين الذي هاجر ب ا ل س ي د ة رقيه إ ل ى أ ر ض ا ل ح ب ش ة أ س ا ل الله تعالى اجمعنا و إ ي ا ك م به في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد、وعلينا.